فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتْ تَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أَنتُم هَٰؤُلَاءِ حَاجَجتُم فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ